Al-Zil al-Zil al-Zil alayhi dhikru, inna ka lamajinun. Lahu ma taitiina bil-melayikati in kunta min assadikin. Ma نَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي الشَّيَاعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ يَا رَسُولَ إِنْ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكَهُ فِي قُنُوبِ لا يؤمنون به وقد خلت سنن الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه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 إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاسْبَعَهُ شِيَابٌ نُبَئِين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزور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 وَأَرْسَلْنَا الْمِيَا حَلَ وَأَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ فأسقيناكم وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِينَ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 انشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا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 قال فاخرج منها فإنك رجين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك كَرِنَا النُّورَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُخْزِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ منهم قَال هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقزوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين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 وأن عذابي هو العذاب الأليم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 سَنَيَ <تصفيق> الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ <تصفيق> فَرَأَيْتَكُم مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّا مُنَجِّيوهم أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وَلَا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع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 112. قالوا أولم ننهك عن العالمين 113. قال هؤلاء بناتين كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوقين وإنها مقيم إن في ذلك لآية وَإنْ وَإنَّ هَا لَ بِسَبينٍ مُقين إَّ فِيذَالكَ لَآيَةَمُِّنِي وَإِن كََ أَصْحَابُ الْأَكَة لَظَالِمِين فَ تَقَمنا مِنهُم وَإِهُ مَا لَ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 تَخْسِبُونَ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَنَظَّمَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ وَلَقَدْ يَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي 117. كما أنزلنا على المقتسمين 118. الذين جعلوا القرآن عظيم 119. فوربك لنسألنهم أجمعين 119. فاصدع بما تؤمر وأعرق عن المشركين 110. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون